وَإِذَا طَائِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ أُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ظل إذا تديتم إلى الله ما رجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا